أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 إن حتى يهاجوا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من 119. معكم فأولئك منكم وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم